عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جلود السماوات والأرض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 بَل ظَنَنْتُمْ أَنَّ لن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يؤمن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 فَإِنْ تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل نعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ وَأَلْزَمهُم كَمَ تَ التَّقوى وَوكانوا أَحَّّ بِهَا وَهْلَهَا وَوكان اللههُ بكُلّ شيءَ ليمَا لقد صَدق الله رَسُونَ الرؤيا بِحقَّن تدخل المسجدِد الحراام لتَدخُل المَسجدِد الحرامَ إ المسجد ش الله آمنين محلّقينَ روسَكُم وَمُقَصِّرين.